بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوى والذاريات ذوى فالحاملات وقراء فالحاملات وقراء فالجاريات يسرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا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 أخرجنا من كان في المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وتركنا فيها.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 ما تذومين شيئا إن أتت عليه إلا جعلته كرمين ما تذومين شيئا إن أتت عليه إلا جعلته وفي ثمود إذ قيل لهم تم التعوّح التاحين وفي ثمود إذ قيل لهم تم التعوّح فعتوا عن, أمر ربهم وهم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانَ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ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 كما أت الذين من قب لهم من الرسول إلا قالوا ساحون أو مجنون كذلك ما أت الذين من قب لهم من الرسول إلا قالوا ساحون أو مجنون أتواصل به أتواصل به بلهم قوم طاغون بل هم